إثنان، استمع إلى الجمل الآتية، وإعيدها، ثم اكتبها في دفترك التعاون عنصر أساسي في حياتنا إن الإنسان بحاجة إلى التعاون يجب علينا التعاون ومساعدة الآخرين